اللهم مستقيم على الله محمد، <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك اهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ عَلَيْهِمْ والملك الخدوث العزيز الخسيح ضلال مبين وآخرين من لما يتقوه وهو العديد الحكيم ذلك فطل صادقين <تصفيق> ولا يتمنون لهم أبدا بما ختمت الدين والله. بل في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تهدي الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم وإذ عَلَيْهِمْ عليهم لفضيله يا صلى <تصفيق> الله